بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد النبي العربي الذكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وبعد ايها الاحباء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكايه جديده من حكايات رمضان وحكايه اليوم هي حكايه شبيه يوسف عليه السلام او هكذا سماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكاية شاب تعرب فصبر وعف وحمى نفسه كما فعل يوسف عليه السلام قال حسين بن عبد الرحمن بلغني ان فتى من اهل المدينة كان يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر يتفقده، كان يبحث عنه ويسال عنه اذا غاب سأل عنه فعشقتهم رأة من اهل المدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها بعض صديقاتها فقالت انا احتال لك في ادخاله عليك انا ادبر لك تدبير اجعله يدخل عليك فقعدت له في الطريق فلما مر بها قالت له ان امراه كبيرة السن ولي شات لا استطيع ان احلبها فلو دخلت فحلبتها لي وكان ارغب شيء في الخير كان الصحابة وكان التابعون يحبون ان يفعلوا الخير فدخل فلما دخل لم ير شاتا فقال تجلس حتى اتيك بها وفجاه طلعت المراه عليه فلما راى ذلك عمد الى محراب في البيت فقعد فيه فارادته المراه عن نفسه فابى وقال اتق الله ايتها المراه نحن في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت لا تكف عنه واصرت ولا تلتفت إلى قوله فلما ابى عليها وأصر ان لا يقع في الفاحشة صاحت عليه وصرخت فاجتمع الناس عليه فزعمت أنه أرادها على نفسها فأخذوه فضربوه واوثقوه قالت هذا يريدني على نفسي فأخذوه فضربوه وأوثقوه وحملوه إلى عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر لما صلى سيدنا عمر الغداه اللي هي الفجر رأى هذا الامر ورأى الشاب وهو موثق فقال اللهم لا تخلف ظني فيه وكان عمر رضي الله عنه ذا فراسة قال اللهم لا تخلف ظني فيه ثم قال ما لكم قالوا استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فادعت او قالت انه ارادها على نفسها فاخذناه فضربناه واوثقناه فقال له عمر رضي الله عنه اصدقني ماذا حدث فقص عليه القصة كما كانت فقال عمر رضي الله عنه اتعرف العجوز التي دعتك لان تحروب شاتها قال نعم ان رايتها عرفتها فارسل عمر رضي الله عنه الى النساء جيران المرأة التي ادعت ان هذا الشاب ارادها على نفسها وجاء بالنساء وبالعجائز فبدأ يعرضهن على الغلام حتى عرف المرأة التي قعدت له بالطريق فقال هي هذه امير المؤمنين فرفع عمر رضي الله عنه درته وقال اصدقيني القول ماذا حدث فقصت عليه القصة كما قال له ذلك الشاب فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه السلام هذه هي القصة وكان فيها من دروس وعبر الإيمان القوي بالله والخوف من لقاء الله والحذر من السؤال بين يدي الله لا يزال هو العاصم بفضل الله من الفواحش لا يزال الخوف من الله هو الذي يمنع الإنسان من أن ينساق وراء شهوته ووراء ثورة غريزته هذا شاب دعي الى الحرام ولا يراه احد وغلقت الابواب وهدد بالفضيحة بل وصرخت المرأة وجمعت الناس وتعرض للضرب والاهانه لكنه صبر وعف نفسه لله رب العالمين واعتصم بحبل الله فصار كما وصف سيدنا عمر شبيها بسيدنا يوسف وعصمه الله تعالى وصدق الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان اذا دعتك نفسك او دعتك امرأة او رأيت بابا من ابواب الفتنة مفتوحا امامك فاقرأ هذه الاية ولمن خاف مقام ربه جنتان واقرأ هذه الاية واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فان الجنة هي المأوى نهى النفس عن الهوى اي نهاها عن كل ما حرم الله اذا هم بالمعصيه ذكر وقوفه للحساب بين يدي الله فترك هذه المعصيه والهوى سمي هوى لانه يهوي بصاحبه ولانه من الهوان كما قال بعض العلماء الهوى من الهوان سرقت نونه وقال اذا هويت فقد لقيت هوانا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 ربما يتزرع بالضعف امام الغريزة او امام الضغوط المادية او المعنوية التي تمارس عليه او بالضعف لانه يتابع المسلسلات الفاضحة والقنوات الاباحية ومواقع النت فيتأثر بذلك كله وتثور غريزته ثم يقول انا ضعفت امام هذا وهو الذي قاد نفسه الى هذه الشهوات علينا ان نذكر وقوفنا بنادي الله رب العالمين نحن يا إخواني أمام فتنة عارمة يقودها دعاه الفساد الأخلاقي على مستوى العالم عامه وموجهه إلى أمتنا الإسلامية وإلى شبابها بصفة خاصة يريدون هدم الأخلاق بسبل كثيرة من خلال قنوات فضائية ومن خلال مواقع إنترنت ومن خلال مجلات ومن خلال حتى الأزياء الفاضحة ومن خلال هدم الأخلاق في نفوس الشباب والفتيات حتى تخرج الفتيات عاريات متبرجات كاسيات مائلات مميلات ويخرج الشباب عن مقتضى العقل ومقتضى الغيرة ومقتضى النخوة ومقتضى الرجولة ويسقطوا في براثن الغريزة الآثمة وأنا أقول لأبنائنا وبناتنا إن إثارة الغرائز والاحتيال لقضاء الوطر الحرام هو أمر ممتد عبر العصور تاريخ البشرية كله تعرض فيه رجال وتعرضت نساء للفتن لكنهم استعصموا بحبل الله عز وجل ذكر الامام ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب المنتظم وغيره ان امراه جميلة كانت بمكة وكان لها زوج فنظرت يوما الى وجهها في المرآة ورأت جمالها وبدلا من ان تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي قالت لزوجها اترى احدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به قال نعم قالت من هو قال عبيد بن عمير وكان من عباد اهل مكه قالت فاذا لي فلافتننه قال قد اذنت لك فخرجت واتت عبيد بن عمير كالمستفتيه كانها تريد ان تساله او تستفتيه في فتوى فقال معها في ناحيه من المسجد ليفتيها فاسفرت عن وجه مثل طلقه القمر فقال لها رضي الله عنه يا امه الله استتري قالت اني قد فتنت بك قال فاني سألك عن شيء طيب مدام فتنتي انا هسألك عن شيء وجاوبيني واصدقيني قال ان صدقتني نظرت في امرك قالت لا تسألني عن شيء الا صدقتك قال اول سؤال اخبريني لو ان ملك الموت اتاك ليقبض روحك اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة قالت لا اللهم لا قال طيب صدقتي فلو دخلت قبرك واجلست للحساب اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال صدقتي فلو أن الناس اعطوا كتبهم بايمانهم واعطيت كتابك بشمالك اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال فلو كنت على الصراط واردت المرور على الصراط ولا تدرين اتنجين او لا تنجين اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال صدقت فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال فاتق الله فان الله قد انعم عليك واحسن اليك فرجعت المرأة الى زوجها تائبة تقول له انا بطالة وانت بطال ونحن بطالون ثم قامت الى عبادتها حتى صارت كالراهبة حتى ان الرجل خرج يقول من يعذرني من عبيد بن عمير افسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فقد اصبحت راهبة وان كان هذا عجيب من الرجال, من الرجال فانه من النساء اعجب وكم من امرأة عفت نفسها حين أراد أحد أن يجبرها على هذه الفاحشة وبهذا أتوجه إلى أبنائنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا أن يحفظوا ويحفظن أنفسهم وأنفسهن وأن يكونوا اعفه صبرا حتى يكتب الله لهذه الأمة العزة والرفعة ونواجه هذه الحملة الهادمة للأخلاق التي أسأل الله أن يردها على عقبها وأن يحفظ الأمة بأخلاقها الكريمة على ما يحب الله ويرضى اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ شبابنا وفتياتنا يلزم الجميع العفة والحياء والخلق القويم انه ولي ذلك والقادر عليه والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين